أتى أمّ الله فلا تستعجلوا سبحانه ولا أَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِرُوْطٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها لكم لها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال فين تريحون وفين تسركون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤونه الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبونا وزين ويخلق ماذا تحلقون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر, ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعلاف وكل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل وَالنَّهَارَ والشمس والقمر والنجوم سخرات بامره إِنَّ في ذلك لايات لقومه يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي شفق على البحر لتأكلوا منه لهم وتستخرجوا منه ثلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولأن لكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بهم وأمهارا وأنهارا وسطلا لعلكم تهتدون وألامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نعمة اللَّهِ لَا تحسوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يحرقون لَا يحرقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم, وهم مستكفرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأك الله اتى الله بني من القواعد فخر عليهم استقموا من قهقم واتاهم العذاب واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الذين كنتم تشاطون فيهم قال الذين موتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفرون سَلَمَا كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ هِسُورٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ في للذين اتقوا نازلا لكم قائل للذين أحسنوا في هذه الدنيا المتقين جنات عدن تجري, تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء الذين تتوفّهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم دخلوا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 كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا عنفسهم يظلمون فأصابهم سيئة ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يا زيوان وَأَنَّ الَّذِينَ وَمَنَاهُمْ نَاسٍ فيه. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَاءٍ لِنِبْلَاءٍ لَا يَبْعَدُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ يموت وَعْدًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّ لهم الذي يقتدون به الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قورنا لشيء إذا عدله أن له ان نقول لهكم فيقول والذين هاجروا الى الله من بعد ما عبدوا لهو باولا في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أكبر لو كانوا الذين صبروا وانا ربهم يتوكلون وعارسل الذين قبلك الا اجلا انه الى اليهم يرجعون رسلو قلت لا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 أفأ الذين مكروا السيئات أن يغص الله بهم الأرض أو يأتون لا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا قَلَّ قَدْ ضَلَّوا مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عِنْدَ يَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَّدًا لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن يَعْبُدُونَه وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّا فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَآمَنَ اللَّهُ رَجُلًا يَتَّخِذُ إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وله مَا في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَلُونَ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق, إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيَصُرُّ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَعْتَرِفُ وَسَوْفَ يَتَأَلَّمُونَ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُسَنَّدُ إِلَّا أَحَدُهُ تُمْتَفَأُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ شُبَهَ فَهُمْ عَلِمَ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا يتواعون القوم بالناسوء غود أم يدسه في التراب؟ ألا ساء؟ ألا للاخره مثل الثواب وان الله المثل وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بما ترك عليها من ولكن وَرَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنته الكلبان إن له الفسق لا جرم إن له النار وأنهم مفرطون. ش الله لقد عرسنا إلى أم من قبلك فزين, فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ولهم ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدا وهدا ورحمة لقون يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأذن من عبارة نصفهم مما في بطونه من بين فعث ودم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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتقذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قدي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطوننا شراب مختلف ألوان فيه شفاء من ناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُعَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْنَا لكي يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ فِي الرزق فمن ذين فضلو برعد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فهم فيه سواء فاذ بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَبْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَاكُلَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا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 ربنا ما هم تدلى ابلك لا يقدر على شيء ومرزقنا ومرزقنا من الله رزق حسنا فهو هل يستور الحمد لله بل اكثرهم لا وَضَرَبَ اللَّهُ مَتَنَ الرَّجُلَيْنِ أَهَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَنَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَنَى مَوْلَاهُ أَيْنَ مَا يُوَجِّهُ أَيْنَ مَا يُوَجِّهُ هُنَا هل يستويه هَلْ يَسْتَوِيهُ وَوَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَهُوَ عَذَى مُسْتَقِيمٍ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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الطَّيْرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَحْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَحْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى خين والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَخْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولر فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وَيَوْمَ نَبَعْتُ مِنْ الْقُلْلِ أُمَمَ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا 119-الذين الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يومئذ السَّلَمَ وَظَنُّوا عنهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وينهى الفحشاء والمنكر والبرس يعظكم بأن لكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها بها بعد قوه انك تمتثلون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 الله لجعلكم متوحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم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 شيكون واذا بذل نا ايه, مكان آية والله, أعلم والله اعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى في المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون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 119. ونفر بالله من بعد إيمانه إلا, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفل صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مما كل نفس وتوفى, وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً وطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان يأتيها رزقها عادا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاب الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون ولقد جاء. رسول منهم فكذبوه فأخذه العذاب وهم ظالمون فأخلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فقلوا مما رزقه الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ وله الله ولا تقولوا بما تصفون ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب إن الذي يكفرون علم ما الكذب لا يفلحون مَتَاعًا قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَبَابٌ أَمِيًّا وَأَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّبْنَا مَا قَصَصْنَا أَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْنِمُونَ ثم إن ربك للذين يعملون الصوا بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك من بعدها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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذي اختلفوا فيه وَإِنَّ ربك ليحكم بينهم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا, فيما كانوا فيه يختلفون فِيهِ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّا قَدْ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ وَلَئِن صَبَرْتَ لَنَكُونَ لَكَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذين وَالَّذِينَ هُمْ مُحْشِدُونَ